وَادْخُلُوا النَّدِي قُلْ هَذِهِ الْقَرْيَةُ فكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ مُرْغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ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 قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين إذ قلتم يا موسي لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك, فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثان ومِنها وعدثها وبطلها قال اتستبدلون الذي هو اذنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم ضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله ذلك بان إنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصر وكانوا يعتدون